أختي أم فارس تسأل عن كيفية تعبد الحائض في العشر أو آخر من رمضان لا شك أن المرأة لا يخلو من تعبد في أي لحظة من لحظة عمره قد كان هذا موضوع خطبتنا في هذا اليوم خطبة الجمعة أن الله عز وجل لا تمر لحظة على الإنسان إلا ولله عليه فيها أمر إلا ولله فيها حكم لا يمكن أبدا أن يفعل إنسان فعلا أن يتحرك حركة أن يسكن سكنة إلا ولله سبحانه وتعالى له في كل ذلك أمر وحكم سبحانه وتعالى وجل وعلا كلمات الله كلمات الله شر شرع الله عز وجل والله تبارك وتعالى لم يخلقنا سدا ولم يترقنا هملا بل خلقنا لعبادته وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب نتعبد الله سبحانه وتعالى بما ورد فيها فحتى المرأة وهي حائض يمكنها ان تعبد ربها سبحانه وتعالى وجل وعلا فان العباده لا تتوقف عند الصيام ولا عند القيام بل هناك ذكر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم والاستغفار وغير و و و و و و و و و و و و و و و و و و إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وليعلم أنه يكتب لك الأجر في ليلة القدر وإن كنت حائضا على قدر عملك في السنة كلها كما أجاب بذلك أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه معنى اتصال